ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أن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 والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصل السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ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 وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وَمَاذَا رَأَى لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ كلوا منه لحما طريا وتستخرج منه حليا تلبسونها وترلف الكما واخر فيه ولتبتغو من فضله ولعلكم تشكرون. وَالْقَافِلَ أَرْضٍ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُم وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ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 قدم كر الذين من قبلهم، فأت الله بنيانهم من القواعد، فخر عليهم، فخر عليهم السقف من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.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 أعلى الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء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 الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون هل ينظرون الا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 فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر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 أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم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 تَلَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ وَلِلَّهِ المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها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 لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تَالَ اللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ من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 وأوَحَى رَبُّكَ إلَى النَّحْلِ أَنْ تَخْذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِّ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُو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 وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَنِ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعَظْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُم رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ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 والله أخرجكم من بطون أمماتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم وجعل لكم السمع والبصر والأفادة لعلكم تشكرون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 تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين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 كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين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 وشركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وَأَلْقَوُوا إلَى اللَّهِ يَوْمَ إِذِ الْسَّلَمَ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ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 وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُ الْأِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوه ان كنتم تتخذون ايمنكم دخلا بينكم تَكُونَ تكون امه هي اربا من امه انما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ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 ولا تسالن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا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 إن عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا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 ولا نجزيّنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.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 وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 إلا من أكرهها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب فعليهم غضب من الله وله عذاب عظيم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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون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 انفسهم يظلمون ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلِحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا